بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات غساقا العاصفات عصا وان ناشرات عصف الفاريات تنقا الثاقبات تنقا الملقيات ذكر عذرا او نذرا ان لا تحدول نواقح فإِذَا النُّجُومُ مُنَسَّطَةٌ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيُرْنَى الْفَرْقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ فَأَيُّ لَيْلٍ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَدْرَكَهُ الْأَوَّلِينَ وَهُم بِالْآخِرِينَ كَذَّبُوا كَذَلِكَ نَصْرَعُ الْمُجْرِمِينَ وَأَيُّ لَيْلٍ يَوْمَئِذٍ الذين ألم نذكرهم من لائه إنه ما هي أجانب في قاره متين إلى قدر يارم فقدرنا فاحمل قادر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 قيلون يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل هذه ثلاث شعب لا وَقِيلَ لَهُ وَلا يُذْكَرُ مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا كَوْكَبٌ بِشَرٍّ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتُهُ صُبْحٌ وَيُنْذِرُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الخصم جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين قال لذي الدين ان المتقين في الدنيا وعمر فسوالك مما يشكوا قلوا اشربوا همي ان بما كنتم تماتون لِكَمَ جِئْتَ الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وإذا قيل له يركعون لا يركعون وإذ يومئن للمكذبين فلأي حديث بعده يؤمنون